فَلَعَلَّكَ مَاقِرٌّ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا هذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا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 سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم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 إِلَٰهُ فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا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 هو ليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً آبادا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن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 غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديك ان ربي لا اقرب من هذا رشدا ونبتوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسع قل الله اعلم بما لبثوا غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي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 ان شاء افا يكفر الا اعتذبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يراثوا بما ان كالمهل يشوا الوجوه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 حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَظَرَبَ لَهُمْ مَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 كما لو ولد، فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا، فلا تستطيع له طلبا.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 فأصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء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 لَتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ جَعَلَ لَكُم مَّوَعِدًا وَأُضِيعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا هَذَا الْكِتَابِ لَا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 أفَتَتَخْذُنَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَكُم عَدُوٌّ بِأَسَلِ الْوَالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تَتَخْذَ الْمُضِلِّينَ عَدُوًّا وَيَوْمَ يَقُولُنَ لَدُوْ شُرْكَةً أنتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مباق ورأ المجرمون أن رفضن أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصريفا.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 119. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نجولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون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 كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله ماذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء